وأي أنواع الاحرام هذه أفضل؟ الإنسان حر في أن يختار أية كيفية من هذه الكيفيات حسب ظروفه وحالته الصحية أو المالية أو غيرها والمهم أنه أدى النسكين في رحلة واحدة وبرئت ذمته من أداء الواجب وإن كان الفقهاء اختلفوا في أيها أفضل بناء على اختلافهم في حج الرسول صلى الله عليه وسلم وإن صحح بعضهم أنه كان قارنا لأنه ساق الهدي فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران لأن المفرد والمتمتع يأتي بكل من النسكين بكمال أفعاله أما القارن فيقتصر على عمل الحج وحده وفي التفاضل بين التمتع والإفراد قولان والحنفية قالوا القران أفضل من التمتع والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد والمالكية قالوا الإفراد أفضل من التمتع والقران والحنابلة قالوا التمتع أفضل من القران ومن الإفراد لأنه الأيسر وقد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عن جابر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجهم معه أحرموا بالحج وحده أي مفردين فلما كان صبح الليلة الرابعة منذ الحجة أمرهم أن يحلوا من الإحرام وأباح لهم أن يأتوا نساءهم قبيل الوقوف بعرفة ثم خطب فيهم فقال قد علمتم أني أتقاكم وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق لهدي فحلوا أو فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا هذه هي الكيفيات وهذا هو قول العلماء في الأفضلية ولكل إنسان أن يختار ما يشاء والله أعلم